وَإِذْ قَالَتِ الْإِنسَاءُ مَرْيَمُ يَا بَنِي إِسْرَاءَ إِلَى إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي بعد اسم ابو احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اغلم بما افترا على الله كذب وهو يدعى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 نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونون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 فَارْتَقَى طَائِفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ